ابن أحمد حكمي رحمه الله تعالى ضمنها جملة من الوصايا العظيمة والآداب المباركة والأخلاق الفاضلة التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم وأورد ضمن هذا النظم المبارك الشواهد والدلائل على ما قرره وذكره رحمه الله من الآيات الكريمات والأحاديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وسماها رحمه الله المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية وهي أيها الإخوة منظومة حافلة بالمعاني العظيمة والآداب الكريمة والأخلاق الفاضلة التي زان بها نظمها نظمه هذا المبارك وأحب أن أشير للإخوة الكرام أن لي على هذه المنظومة نعم. إن شاء الله. جزاك الله خيرا بارك الله فيك شكر الله لك الله يسلمك تمنيت أني أعرف كلمات بالأندنوسي حتى أتشكر بها مع الوزيد أحب أن أشير أيها الأخوة الكرام إلى أن لي على هذه المنظومة مؤلف وهو تقريبا جاهز للطبع يطبع بإذن الله عز وجل قريبا وهو هذا الذي بين يدي الآن وأيضا بعض الإخوة الدعاة وطلاب العلم هنا في أندونوسيا استعدوا لترجمته ونقله إلى اللغة الاندونوسية فلعله يرى ان شاء الله قريبا مطبوعا ويوزع على طلبة العلم ونتعاون في معاهدنا ومدارسنا على نشر هذه المنظومة النافعة المفيدة بين طلاب العلم لينشأوا نشأة كريمة فاضلة بأخلاق فاضلة وآداب كاملة مستمدة من كتاب ربنا وسنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه وقد بدأ الناظم رحمه الله تعالى هذه المنظومة بحمد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه فقال تقرأ أحسن أقرأ وأشرح فقال رحمه الله تعالى الحمد لله رب العالمين على آلائه وهو أهل الحمد والنعم ذي الملك والملكوت الواحد الصمد بر المهيمن مبد الخلق من عدم من علم الناس ما لا يعلمون وبالبيان أنطقهم والخط بالقلم ثم الصلاة على المختار أكرم مبعوث بخير هدى في أفضل الأمم والآل والصحب والأتباع قاطبة والتابعين بإحسان لنهجهم ما لاح نجم وما شمس الضحى طلعت وعد أنفاس ما في الكون من نسمي بدأ رحمه الله تعالى بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله وهذا أمر درج عليه أهل العلم في مصنفاتهم ومؤلفاتهم تأسيا بكتاب الله عز وجل وتأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام في خطبه ورسائله صلوات الله وسلامه عليه والحمد هو الثناء على الله تبارك وتعالى بالصفات الكاملة والأفعال العظيمة الدالة على جلاله وكماله سبحانه وجل على يحمد على أسمائه وصفاته ويحمد جل وعلا على نعمه ومننه وآلائه التي لا تعد ولا تحصى والناظم رحمه الله جمع في استهلاله بهذا الحمد بين النوعين حمد الله عز وجل على الآلاء وحمده سبحانه وتعالى على الصفات على الأسماء والصفات قال الحمد لله رب العالمين على آلائه ثم في الذي يليق لدي الملك والملكوت الواحد الصمد إلى آخرة فجمع رحمه الله تعالى بين هذين النوعين من الحمد وقوله رب العالمين أي خالقهم ومالكهم ورازقهم والمتصرف فيهم خفضا ورفعا وقبضا وبسطا وحياة وموتى فلا رب لهم سواه ولا خالق لهم غيره جل وعلا وقوله عز وجل على آلائه الآلاء النعم كما قال الله سبحانه وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان أي نعمه سبحانه وتعالى فهو يحمد عز وجل على نعمه التي لا تعد ولا تحصى قال الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله وقال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وقوله وهو أهل الحمد والنعم أهل الحمد أي الحقيق بأن يحمد جل وعلا وقد ثبت في صحيح مسلم فيما يقال عند الرفع من الركوع وهو أهل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقال عند الرفع من الركوع أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد أي أهل أنت يا الله وحقيق أن يثنى عليك وأن تمجد وأن تحمد وقوله النعم قوله رحمه الله تعالى النعم وهو أهل الحمد والنعم أي أن الله سبحانه وتعالى هو مسدي النعم والمتفضل بها والمنعم وحده لا شريك له وقوله في البيت الذي يليه ذي الملك وهو بدل من لفظ الجلالة ومعنى ذي الملك أي صاحب الملك والملك الذي هو صفة لله عز وجل يدل عليها اسمه جل وعلا الملك يرجع إلى ثلاثة معاني الملك يرجع إلى ثلاثة معاني المعنى الأول ثبوت صفات الملك له سبحانه وتعالى التي هي صفات العظمة والجلال والكمال كالقوة والعزة والقدرة والبطش والتدبير وغيرها من تلك الصفات الأمر الثاني أن جميع الخلق مماليكه وعبيده سبحانه ومفتقرون إليه ومضطرون إليه ولا غنى لهم عنه ضرفة عين والمعنى الثالث أن له التدبيرات النافذة يقضي في ملكه بما يشاء ويحكم فيهم بما يريد يعطي ويمنع يخفض ويرفع يقبض ويبسط يعزوا ويذل يحيي ويميت لا رد لقضائه ولا معقبة لحكمه سبحانه وتعالى وقوله والملكوت بزيادة الواو والتاء على وزن فعلوت هو لفظ يؤتى به للمبالغة مثل جبروت ورغبوت ورهبوت من الجبر والرغبة وفي القرآن يقول الله سبحانه وتعالى قل من بيده ملكوت كل شيء ويقول جل وعلا فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون وثبت من حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الركوع والسجود سبحان ذي الجبروتي والملكوتي والكبرياء والعظمة وقوله رحمه الله تعالى الواحد اسم من أسماء الله جل وعلا الحسنى ومعنى هذا الاسم الكريم أي المتفرد بصفات المجد والجلال والكمال والمتوحد بنعوت العظمة والكبرياء والجلال فهو سبحانه وتعالى واحد في ذاته لا شبيه له واحد في صفاته لا مثيل له واحد في أفعاله لا شريك له وواحد في ألوهيته فليس له ند في المحبة والتعظيم والدل والخضوع وجل وعلا الذي عظمت صفاته حتى تفرد بكل كمال وقوله الصمد هذا اسم من اسماء الله عز وجل ورد في سورة الإخلاص ومعناه السيد العظيم الذي كمل في علمه وحكمته وقدرته وعزته وجميع صفاته فهو سبحانه واسع الصفات عظيمها الذي صمدت إليه جميع المخلوقات وقصدته كل الكائنات بأسرها في جميع شؤونها وقوله البر هو اسم من اسماء الله الحسنى ورد في القرآن في قول الله تعالى إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم ومعناه أي الذي سمل الكائنات بأسرها ببره وفضله ومنه وجوده وعطائه سبحانه وتعالى وقوله المهيمن هو اسم ثابت في القرآن في أواخر سورة الحشر ومعناه أي المطلع على خفايا الأمور وخبايا الصدور الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عدد الشاهد على الخلق بأعمالهم الرقيب عليهم فيما يصدر منهم من قول أو فعل وقوله رحمه الله مبدل خلق من عدم أي موجدهم قال الله تعالى الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون وقال جل وعلا وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وقوله من عدم كما يدل على ذلك نصوص عديدة منها قول الله هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ثم قال الناظم من علم الناس ما لا يعلمون وبالبيان أنطقهم والخط بالقلم من علم الناس من اسم موصول بمعنى الذي أي الذي علم الناس ما لا يعلمون كما قال سبحانه والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون وقال جل وعلا علم الإنسان ما لم يعلم وقال جل وعلا وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وتعليمه سبحانه شامل لكل علم من علوم الدنيا وعلوم الآخرة وحظ الكافر من العلم ظاهر من الحياة الدنيا حظ الكاثر من العلم هو أمر ظاهر من الحياة الدنيا أما الآخرة فهو عنها غافل كما قال الله سبحانه يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة وهم غافلون وأكرم الله عز وجل المسلمين على تفاوت بينهم وتباين بأكرمهم بخير العلوم وأنفعها ألا وهو العلم بما خلقوا لأجله وأوجدوا لتحقيقه وقول الناظم وبالبيان أنطقهم والخط بالقلم البيان هو الإبانة أو التبيين عما في الضمير قال الله عز وجل فالله عز وجل أنطق الإنسان بالبيان كما قال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان فهو أي الإنسان يتلفظ ويتكلم بلسانه ما يبين عما في ضميره والإبانة عما في الضمير تكون باللسان وتكون أيضا بالخط بالقلم والإبانة عما في الضمير تكون باللسان وتكون بالخط في القلم وأضرب على ذلك مثالا طريفا وأنا أحدثكم الآن أثناء حديثي كتبت ورقة أبنت لأخي بدر السلام عن شيء في ضميري كتبت له في ورقة شاهي فهذه إبانة هذه إبانة لما في الضمير الإبانة تكون باللسان وتكون أيضا بالخط والبنان فأخذ قوله, نعم قوله وبالبيان أمطقهم والخط بالقلم أي أن البيان الذي أكرم الله عز وجل به الإنسان يكون باللسان ويكون أيضا بالخط بالقلم ثم قال ثم الصلاة على المختار أكرمي مبعوث بخير هدى في أفضل الأمم فختم هذا الحمد والثنى بالصلاة على النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه وصلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم معناها كما قال ابن القيم في جلال أفهام الطلب من الله ما أخبر به عن صلاته وصلاة ملائكته وهي ثناء, عليهم وهي ثناء عليه وإظهار لفضله وشرفه وإرادة تكريمه وتقريبه فهي تتضمن الخبر والطلب وسمي هذا السؤال والدعاء منا نحن صلاة عليه لوجهين أحدهما أنه يتضمن ثناء المصل عليه والثاني أن ذلك سؤالا منا لله سبحانه وتعالى أن يصلي عليه وقوله على المختار المختار من أوصافه صلى الله عليه وسلم والاختيار هو الاجتباء والاصطفاء وقد قال الله عز وجل الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس وقوله صلى الله عليه وسلم أكرم مبعوث هذا وصف له صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أكرم مبعوث أي أفضل رسول أرسله الله عز وجل والمبعوث هو المرسل وقد صح في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا سيد ولدي آدم يوم القيامة رواه الإمام مسلم في صحيحه وقوله رحمه الله بخير هدى أي بأفضل هدى وهذا كان يقوله صلى الله عليه وسلم في كل جمعه. كان إذا خطب الناس كل جمعة قال أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وتروى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم فهو صلوات الله وسلامه عليه مبعوث بخير هدى وقوله في أفضل الأمم أي أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهي أفضل أمم النبيين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كما قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقد جاء في مسند الإمام أحمد بسند حسن عن حكيم بن معاوية عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله تبارك وتعالى وقول الناظم رحمه الله والآل والصحب والأتباع قاطبة والتابعين بإحسان لنهجهم قوله والآل معطوفة على المختار أي والصلاة والسلام على الآل والصحب والأتباع والمراد بالآل هنا أي آل النبي صلى الله عليه وسلم وهم الذين حرمت عليهم الصدقة وهم أقرباؤه من بني هاشم أو هم أقرباؤه من عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف فكل من كان على قرابة للنبي صلى الله عليه وسلم في جده الأقرب عبد المطلب ابن هاشم فهو من آل فهو من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وبن هاشم قد اصطفاهم الله مثل ما جاء في الحديث الذي في صحيح مسلم أن, أن الله عز وجل اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريسا من كنانة واصطفى بني هاشم من قريش واصطفاني من بني هاشم وهاشم بن, بن عبد مناف جد النبي عليه الصلاة والسلام ليس له نسل إلا من جهة عبد المطلب فهؤلاء بن هاشم الذين اصطفاهم الله هاشم ليس له نسل إلا من جهة عبد المطلب, إلا من جهة عبد المطلب فآل البيت آل البيت هم بنو هاشم وبنو هاشم المطلب لان هاشم لم لم يكن له عبد المطلب ولهذا يقولون عن عبد المطلب عمود النسب يقولون عن عمود النسب اي النسب الذي الله النسب الذي اصطافه الله سبحانه وتعالى لان الله اصطفى كنانه من بني إسماعيل واصطفى قريشا من كنانه واصطفى من, من, من قريش بني هاشم واصطفى النبي صلى الله عليه وسلم من بني, من بني هاشم وزوجات النبي عليه الصلاة والسلام داخلات في آل البيت بنص القرآن كما قال الله عز وجل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجسة أهل البيت ويطهركم تطهيرا وجاء في في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما شبع آل محمد من خبز بر مأدوم ثلاثة أيام حتى لحق بالله وقوله والصحب أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم الذين أكرمهم الله بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به وماتوا على ذلك وقوله والأتباع قاطبة أي الذين لقوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه, عطف لأنه عطفهم على الصحابة قال والأتباع وقوله التابعين بإحسان لنهجهم المراد بالتابعين بإحسان من أخذوا عن الأتباع إلى قيام الساعة لو نلاحظ البيت قال والآل والصحب والأتباع قاطبة المراد بالاتباع الذين ذكروا أولا من لقوا الصحابة رضي الله عنهم وقوله والتابعين بإحسان لنهجهم أي من أخذ عن. التابعين وأتباع التابعين إلى أن تقوم الساعة وقد قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وقوله لنهجهم أي على النهج الذي هم عليه والنهج الذي كانوا عليه هو النهج الذي دعا إليه الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه وقوله ما لاح نجم وما شمس الضحى طلعت وعد أنفاس ما في الكون من نسم ما لاح أي ما ظهر وطلع وقوله وما شمس الضحى طلعت خص شمس الضحى بالذكر وكثيرا ما تخص في الشعر قديما وحديثا لأنها تأتي في صدر النهار وتكون واضحة صافية نقية ولهذا تخص بالذكر يقال شمس الضحى وعد أنفاس أي وعدد أنفاس ما في الكون من نسمي سواء أنفاس الناس أو أنفاس غيرهم والمراد بذلك ذكر الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بالكثرة أي كثرة مزيدة إلى يوم الدين فصلوات الله وسلامه عليه قال وبعد من يرد الله العظيم به خيرا يفقهه في دينه القيم من يرد الله العظيم به خيرا يفقهه في دينه القيم قوله وبعد هذه كلمه ياتى بها للانتقال من اسلوب الى اخر يقال وبعد او يقال اما بعد والمعنى اي مهما يكن من شيء بعد ويؤتى بها عند الشروع او عند اراده الشروع في المقصود من يرد الله العظيم به خيرا يفقهه في دينه القيم يفقهه بتحريك الهاء مراعاة للوزن وإلا هي واقعة في جواب الشرط وجزائه فالأصل أن تسكن أن يقال يفقهه في دينه القيم لكنها تحرك مراعاة للوزن. ودليل ما ذكره رحمه الله ما جاء في الصحيحين من حديث معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين والفقه في الدين المراد بالحديث يشمل الفقه في أصول الدين وهي العقائد والفقه في فروع الدين ليس المراد بالفقه معرفة الأحكام فقط بل إن تعلم العقيدة داخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وقد سمى الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى كتابه في العقيدة الفقه الأكبر لأن العقيدة هي الفقه الأكبر والتفقه في العقيدة تفقه في الدين ويتناوله حديث النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين والفقه هو الفهم وقوله في دينه القيم هكذا تضبط القيم بتخفيف الياء كما في قوله سبحانه قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة والمراد بالقيم أي المستقيم الذي لعوجاج فيه وقوله وحث ربي وحظ المؤمنين على تفقه الدين مع انذار قومهم حظ وحث معناهما واحد أي رغب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 جمع فيها بين أمرين الأول الحث على الفقه في الدين ليتفقه في الدين والأمر الثاني الحث على انذار القوم في قوله ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم ثم قال رحمه الله وامتن ربي على كل العباد وكل الرسل بالعلم فاذكر أكبر النعمي امتن ربي أي أن الله عز وجل منى على العباد وتفضل عليهم وهو المنان سبحانه وتعالى بالعلم فالعلم منة الله هو الذي علم الناس وهو الذي علم الرسل كما قال الله عز وجل فيما تعلق بعموم الناس علم الإنسان ما لم يعلم وقال في شأن الرسل وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وقوله فاذكر أكبر النعم أي كن على ذكر لأكبر النعم نعم الله سبحانه وتعالى عليك بأن فقهك ورزقك البصيرة في دينا ثم قال يكفيك في ذاك أولى سورة نزلت على نبيك أعني سورة القلم يعني يكفيك دلالة على فضل العلم وشرفه ومكانته وعلو, وعلو منزلته أولى سورة نزلت يكفيك في هذا أولى سورة نزلت على نبيك أعني سورة القلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فيكفي دلالة على فضل العلم أن تقرأ أول سورة القلم التي هي أولى سورة نزلت على نبينا عليه الصلاة والسلام قال كذاك في عده الآل كذاك في, كذاك في عده الآلاء قدمه ذكرا وقدمه في سورة النعمة هذا أيضا مما يدل على فضل العلم مما يدل على فضل العلم أمرين أشار إليهما في هذا البيت الأمر الأول أن الله سبحانه وتعالى عده عندما عد الآلاء قدمه عندما عد الآلاء أي النعم قدمه وهو يسير هنا إلى سورة الرحمن وقد تكرر في هذه السورة فبأي آلاء ربكما؟ تكذبا تكررت احدى وثلاثين مرة ويعدد الله سبحانه وتعالى فيها الى اخرها نعمه سبحانه وتعالى على عباده فلما عدد النعم لما عدد الالاء في سورة الرحمن بدأ اول ما بدأ بنعمة العلم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان وايضا قدمه في سورة النعم قدمه في سورة النعم والمراد بسورة النعم سورة النحل سورة النحل وأهل العلم يسمون سورة النعم سورة النحل يسمون سورة النحل سورة النعم لكثرة ما عدد الله سبحانه وتعالى فيها من نعمه على عباده سبحانه وتعالى قال وقدمه في سورة النعم أي قدم العلم بالذكر في سورة النعم لأنه قال في أولها أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده والمراد بالروح أي الوحي والوحي هو العلم النافع الذي فيه بيان دين الله أصوله وفروحه إضافة إلى ذلك جاء ذكر هذه النعمة في مواضع من سورة النعم سورة النحل كقوله والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأفصار والأفيدة لعلكم تشكرون وكقوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون قال وميز الله ومي وميزه الله حتى في الجوارح ما منها يعلم عن باغ ومغتشم هذا أيضا مما يدل على فضل العلم أن الله عز وجل ميز بين الجوارح والمراد بالجوارح الكلاب والصقور ونحوها مما يصيد بنابه أو بمخلبه فالله عز وجل في القرآن ميز في الجوارح بين ما كان منها معلما وما كان منها غير معلم قال عز وجل يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم فالكلب المعلم إذا صاد أخذ ما أمسك علينا من الصيد وحل أكله وغير المعلم إذا صاد لا يحل صيده فالله عز وجل ميز في الصيد بين ما صاده الكلب المعلم وبينما صاده الكلب الغير المعلم وما أشار إليه بقوله منها ما منها يعلم عن باغ ومغتشم والباغي المعتدي والمغتشم الذي يأتي بالأمور خبطا المغتشم الذي يأتي بالأمور خبطا من غير فكر ولا نظر وقوله وذم ربي تعالى الجاهلين به أشد ذم فهم أدنى من البهم ذم الله الجهال أهل الجهل بهذا الدين أشد الذم وجعل منزلتهم أدنى من بهيمة الأنعم والبهم جمع بهيمة يشير إلى قوله ولقد درأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون قال وليس غبطة إلا في اثنتين هما وليس غبطة إلا في اثنتين هما الإحسان في المال أو في العلم والحكم يعني لا يغبط أحد إلا على أمرين الإحسان في المال والإحسان في العلم ببذله والغبطة هي أن تتمنى أن يكون لك مثل ما عند الخير من النعم أما أن يكره النعمة التي أنعم الله بها على الغير أو يتمنى زوالها أو يسعى في زوالها فهذا حسد محرم وينبغي أن نعلم أن الحسد المحرم يتناول ثلاثة مراتب كل واحدة أشد من الأخرى وهي كلها حسد الأولى كراهية النعمة يعني رجل أنعم الله عليه بنعمة فيقع في قلب الإنسان كراهية لهذه النعمة مثلا يأتيه مال أو يأتيه مثلا عمل أو يفتح عليه في علم أو غير ذلك فيقع في الإنسان في قلب كراهية لهذه النعمة التي حصلت لهذا الغير هذا حسد أيضا من الحسد وهو أشد من هذا أن يتمنى في قلب أن تزول يعني زيادة على الكراهة أن يتمنى أن تزول هذه النعمة عن الغير يتمنى في قلبه أن تزول هذه مرتبة مرتبة ثالثة أشد منها أن يسعى في زوالها أن يسعى في زوالها يعني من شدة الكراهة ومن شدة التمني لزوالها لا يكتفي بذلك بل يبدأ يخطط ويحفر ويمكر من أجل أن تزول تلك النعمة عن غير فهذا بمراتبه الثلاث كل حسد مضموم أما الغبطة أن تتمنى أن يكون لك مثل ما عند الغير من غير أن يزول عن. آتاه الله مالا يتصدق به تتمنى أن يكون أيضا عندك مال تتصدق به آتاه الله علما يعلم الناس ويدعو إلى الخير فتتمنى أن تكون مثله كذلك فهذه غبطة ولا تذم كما جاء في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال حسد إلا في رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها والناظم لما قال أو في العلم والحكم أتى بهذه اللفظة الحكم موافقة للحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ورجل آتاه الله حكمة آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها ثم قال ومن صفات أولي الإيمان نهمتهم في العلم حتى اللقاء غبطا بذي النهم أي من أوصاف وزينة وحلية أهل الإيمان شدة حرصهم على العلم وطلبه وتحصيله شدة حرصهم على العلم وطلبه وتحصيله وقوله نهمتهم النهمة هي شدة الحرص والرغبة وقال ومن صفات أولي الإيمان نهمتهم في العلم حتى اللقاء غبط بذ النهم غبط بذ النهم غبط المراد بها أنهم يغبطون على ذلك غبط بهم يعني أنهم يغبطون على هذا الأمر غبط بذنهم أي اجعل هذا الأمر أعظم ما يغبط الناس عليه ونظير هذا المعنى ما جاء في الحديث حديث معاذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المتحبون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والسهداء وقوله بذ نهمي أي أصحاب النهمة الشديدة والحرص على العلم وتحصيله وفي هذا المعنى ما رواه الدارمي بإسناد صحيح عن الحسن البصري أنه قال من هماني لا يشبعان منهوم في العلم لا يشبع منه ومنهوم في الدنيا لا يشبع منها لكن فرق بين المنهومين ثم قال النظم العلم أعلى وأحلى ما له استمعت أذن وأعرب عنه ناطق بفمه العلم أعلى وأحلى ما له استمعت أذن وأعرب عنه ناطق بفمه هنا يسير رحمه الله إلى علو سأن العلم وحلو طعمه ومذاقه وأنه أعلى شيء اعتنى به العبد وأحلى شيء استمعت له أذن ولكن هذه الحلاوة لا يحظى بها قلب مريض فالقلب المريض بالسهوات أو السبهات لا يذوق هذه الحلاوة ولا يشعر بطعمها بل ينفر قلبه منها مع أنها أحلى سيء وأطيب سيء وأجمل سيء وقوله وأعرب عنه ناطق بثمي يعني هو أرفع سيء وأحلى سيء تستمع له الأذن وأيضا هو أحلى سيء تنطق به الألسن <تصفيق> وقوله العلم غايته القصوى ورتبته العلياء فاسعوا إليه يا أولي الهمم قال العلم غايته القصوى ورتبته العلياء وهذا فيه إشارة إلى غاية العلم الشريفة والمراد بالعلم الشرعي وأنه يبحث في أعظم غاية وأجل مقصود وأشرف مراده فله ولأهله العلو والرفعة كما قال الله سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقوله فاسعوا إليه يا أولي الهمم لما ذكر هذه الفضائل للعلم قال اسعوا له اسعوا له أي اسعوا في طلبه وتحصيله ونيله أي جدوا واجتهدوا في ذلك يا أولي الهمم أي العالية أما من كانت همته دنية فإنه بعيد عن هذا بل هو عنه بمعزل وقوله العلم أشرف مطلوب وطالبه لله أكرم من يمسي على قدم. العلم أشرف مطلوب وطالبه لله أكرم من يمسي على قدمي العلم أشرف مطلوب أي العلم السرعي فهو أشرف شيء يطلبه الإنسان لأنه بالعلم يعرف التوحيد يعرف الإيمان تعرف أصول الإيمان تعرف السرع والأحكام تعرف الأخلاق والآداب والله يقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ويقول أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أمن يمشي سويا على صراط مستقيم ويقول أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى والآيات في هذا المعنى كثيرة وقوله وطالبه لله أي الذي يطلب العلم مخلصا لله يبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى أما الذي يطلبه ليقال عالم أو ليماري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه أو غير ذلك فإنه من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة وسيأتي بيان ذلك عند الناظم قريبا أما من يطلب العلم مخلصا لا يبتغي به إلا وجه الله سبحانه فهذا أكرم من يمشي على قدم وهذا فيه شرف أهل العلم وفضلهم وعلو مكانتهم والعلم عبادة والعبادة شرط قبولها الإخلاص لله عز وجل فمن طلب العلم يبتغي به وجه الله قبل منه طلبه للعلم وأثابه عليه عظيم الثواب ولهذا ذكر الشيخ رحمه الله هذا القيد قال طالبه لله أي مخلصاً ثم قال رحمه الله تعالى العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم ذكر الناظم في هذين البيتين فضل العلم من جهة أنه نور مبين ومن جهة أنه حياة للقلوب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 وقد ذكر الآجر رحمه الله في كتاب أخلاق العلماء مثالا عجيبا يبين فيه مكانة العالم في مجتمعه وبين الناس قال ما نصه فما ظنكم رحمه رحمكم الله بطريق فيه آفات كثيرة ويحتاج الناس إلى سلوكه في ليلة ظلماء ويحتاج الناس إلى سلوكه في ليلة ظلماء فإن لم يكن فيه مصباح وإلا تحيروا فقيض الله لهم فيه مصابيح تضيء لهم فسلكوه على السلامة والعافية ثم جاءت طبقات من الناس لا بد لهم من السلوك فيه فسلكوا فبينما هم كذلك إذ طفئت المصابيح فبقوا في الظلمة فما ظنكم بهم هكذا العالم هكذا العلماء في الناس لا يعلم كثير من الناس كيف أداء الفرائض وكيف اجتناب المحارم ولا كيف يعبد الله في جميع ما يعبده به خلقه إلا ببقاء العلماء فإذا مات العلماء تحير الناس ودرس العلم بموتهم وظهر الجهل فإنا لله وإنا إليه راجعون مصيبة ما أعظمها على المسلمين انتهى كلامه رحمه الله من كتابه أخلاق العلماء وجاء عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال لو لا العلماء لصار الناس مثل البهائم لولا العلماء لصار الناس مثل البهائم يعني لولا تيسير الله وتوفيقه بوجود العلماء بين الناس وإلا يصبح الناس مثل البهائم لا يعرف يصلي ولا يعرف يعبد الله ولا يعرف ينكح ولا يعرف يطلق ولا يعرف أي شيء هذه مهمة أكرم الله عز وجل الناس بوجود العلماء يبينون لهم الدين ويوضحون لهم الجادة والصراطة المستقيم كيف يعرف, كيف يعرف الناس الدين والأحكام والحلال والحرام والسنة والبدعة والكفر والإيمان إلا إذا قيض الله لهم علماء يبينون لهم دينه سبحانه وتعالى وقول الناظم رحمه الله تعالى أهل العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة أي أن السعادة مرتبطة بالعلم فأهل السعادة يستضيئون بنور العلم أما الجهال فهم محرومون من هذه السعادة ولهذا قال في وصهم والجهال في الظلمي أن يمشون في حالك الظلم وفرق بين من يمشي في نور وضياء وبين من يمشي في ظلمة ظلماء وقوله العلم أعلى حياة للقلوب كما أهل الجهالة أموات بجهلهم هذه الفضيلة الثانية للعلم بأنه حياة القلوب أي أن حياة العبد الحقيقية إنما تكون بالعلم قال الله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم فالعلم أعلى حياة للعباد لأنها الحياة الحقيقية أما بدون العلم فإن الحياة تكون حياة بهيمية إذ الأنعام تأكل وتشرب وتلعب وتذهب وتجيء وتنام وتقوم وتقعد ثم قال رحمه الله لا سمع لا عقل بل لا يبصرون وفي السعير معترف كل بذنبهم هذا حال الجهال الذين قال عنهم في البيت الذي قبل أهل الجهالة أموات بجهلهم زاد في وصفهم بأن قال لا سمع لا عقل بل لا يبصرون فهذه حال الجهال المعارضين عن دين الله عز وجل وفيه إشارة إلى قول الله وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير وأيضا في هذا المعنى قول الله ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون ثم قال رحمه الله فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة وأصل شقوتهم طرا وظلمهم والعلم أصل هداهم مع سعادتهم فلا يضل ولا يشقى ذو الحكم والخوف بالجهل والحزن الطويل به وعن أولي العلم من فيان فاعتصمي قوله فالجهل أصل ظلال الخلق قاطبه هذا واضح إذ أصل كل ظلال ووجد في كل إنسان هو الجهل بالله وبدينه ووعد ووعده وعيده وعقابه وجنته وناده وأصل شقوتهم طرًا وظلمهم أي أن الجهل أيضا هو أصل الشقوة يعني أصل الضلال وأصل الشقاء هو الجهل والعلم أصل هداهم مع سعادتهم أي أن العلم أصل للهدى وأصل للسعادة فلا يضل ولا يشقى ذو الحكم أي أهل العلم بالله وبكتابه منفي عنهم الضلال والشقاء كما قال الله فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى وقوله والخوف بالجهل والحزن الطويل به أن يحصل الخوف والحزن بسبب الجهل فمما يثمره الجهل في الجاهل ومما يترتب على وجود الجهل في الإنسان الخوف والحزن الطويل فهو في خوف وفي حزن والخوف والحزن إذا اجتمعا في الذكر فإن الحزن يتعلق بما فات والخوف يتعلق بما هو آت فدائما صاحب الجهل في أحزان على ما مضى لأنها أيام وسنون متراكمة على جهل وظلال فهو في حزن على ما فات من عمره في ضياع وفي خوف أيضا مما هو آت وينتفيان عن أولي العلم وهذا يدل عليه آيات منها قوله قل نهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقوله رحمه الله فاعتصمي أي اعتصم بالعلم واستمسك به وحافظ عليه لتظفر بهذه الثمار والآثار العظيمة ثم قال العلم والله ميراث النبوة لا ميراث يشبهه طوبى لمقتسم العلم والله يقسم أن, أن العلم ميراث النبوة كما قال عليه الصلاة والسلام وإن العلماء ورثت الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورث العلم فمن أخذه أخذ بحض وافر قال لا ميراث يشبهه أي ليس هناك ميراث يشبه ميراث النبوة والعلم فالقصور والأموال والتجارات وإلى غير ذلك كلها لا تشبه هذا الميراث العظيم المبارك قال طوبى لمقتسمين طوبى قيل هي الجنة وقيل هي الثواب العظيم وقيل هي شجرة في الجنة يسير في ظلها الراكب مئة عام طوبى لمقتسمي أي له هذا الأجر العظيم إذا كان له نصيب من مراث النبوة ومن لطيف ما يذكر هنا ما رواه الطبراني في الأوسط بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بسوق المدينة فوقف عليها فقال يا أهل السوق ما أعجزكم قالوا وما ذاك يا أبا هريرة قال ذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم وأنتم هاهنا لا تذهبون فتأخذون نصيبكم من قالوا وأين هو قال في المسجد فخرجوا سراعا إلى المسجد وقف أبو هريرة لهم حتى رجعوا وقفوا لهم حتى رجعوا فقال لهم ما لكم يعني دخلوا المسجد ما وجدوا أموال دخلوا المسجد لم يجدوا أموالا تقسم فرجعوا وهو واقف ينتظر كأنه توقع أنهم سيرجعون لكن أراد أن يعطيهم درسا في بيان مكانة العلم فقال ما لكم قالوا يا ابا هريره فقد اتينا المسجد فدخلنا فلم نرى فيها فيه شيئا يقسم فلم نرى فيه شيئا يقصد فقال لهم ابو هريره أما رأيتم في المسجد احدا اما رايتم في المسجد احدا قالوا بلى راينا قوما يصلون وقوما يقراون القرآن وقوما يتذاكرون الحلال والحرام فقال لهم أبو هريرة ويحكم فذاك ميراث محمد رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن نبي رائرة قال ويحكم فذاك ميراث محمد ثم قال الناظم رحمه الله لأنه إرث حق دائم أبدا وما سواه إلى الإفناء والعدم لأنه إرث حق هذا تعليل لما سبق إرث حق دائم أبدا أي ميراث النبوة من أخذ هذا الإرث المبارك فهو إرث دائم إرث باق مع الإنسان في الدنيا الآخرة وبهذا الإرث المبارك يدخل الجنة وبدون هذا الإرث ليس هناك دخول للجنة قال وما سوى يعني ما سوى هذا المراث من أي أنواع المراث فإنه إلى الإفناء والعدم كما قال الشاعر وأموالنا لذو المراث نجمعها وبيوتنا لخراب الدهر نبنيها <تصفيق> قال ومنه يعني من هذا النوع إرث سليمان النبوة ومنه إرث سليمان النبوة والفضل المبين فما أولاه بالنعم ومنه أي من هذا الإرث إرث سليمان عليه الصلاة والسلام النبوة والفضل المبين يشير إلى قوله سبحانه وتعالى وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا له الفضل المبين ثم قال كذا دعا زكريا كذا دعا زكريا ربه بولي الآل خوف الموالي من ورائهم وهذا يشير فيه إلى قوله ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفية قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك ربي شقية وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا قوله يريثني المراد بالإرث هنا مراث العلم والنبوة هذا هو المراد بقوله يريثني ويرث من آل يعقوب قال ابن راجب رحمه الله إنما أريد به مراث العلم والنبوة للمال فإن الأنبياء لا يجمعون مالا يتركون كما في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة <تصفيق> ثم قال رحمه الله العلم ميزان شرع الله حيث به قوامه وبدون العلم لم يقم أي بالعلم يوزن الشرع ويعرف الحلال والحرام وبه تتميز الأحكام ويعرف الحق من الباطل والهدى من الضلال من لطيف ما يذكر هنا أن أبا يوسف صاحب أبي حنيفة رحمه الله قال له نفر من أصحابه ألف لنا كتابا في الوراء ألف لنا كتابا في الوراء قال قد الفت كتابا في البيوع قال قد ألفت كتابا في البيوع يعني الذي يريد أن يتورع يتعلم البيوع ويعرف الأحكام حتى يتورع أما ورع بدون علم ما يمكن قال قد ألفت كتابا بالبيوع فإذا تعلم الإنسان كيف يبيع كيف يشتري كيف يتعامل ما الذي يحل ما الذي يحرم يستطيع أن تكون معاملته قائمة على الورع. ثم قال وكلما ذكر السلطان في حجج فالعلم لا سلطة الأيدي لمحتكم فسلطة اليد بالأبدان قاصرة تكون بالعدل أو بالظلم والغشم وسلطة العلم تنقاد القلوب لها إلى الهدى وإلى مرضات ربهم جاء في آيات عديدة في القرآن ذكر السلطان والناظم رحمه الله يقول كلما ذكر السلطان في النصوص المراد به العلم مثل قوله قال اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض ان عندكم من سلطان بهذا أي هل عندكم من حجة وقولوا ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان أي ما أنزل الله بها من حجة ومنه قوله أم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين فهذه هذا اللفظ يأتي كثيرا في القرآن والمراد به في كل موضع المراد به الحجة وقد روى عبد الرزاق وابن أبي حاتم في تفسيريهما عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال كل سلطان في القرآن فهو حجة كل سلطان في القرآن فهو حجة أي المراد به الحجة قال فسلطة اليد بالأبدان قاصرة تكون بالعدل أو بالظلم والغشم سلطة اليد يعني سلطة الحاكمة والأمير بالأبدان قاصرة يعني ما لا تحتوي القلوب لا تؤثر على القلوب وإنما هي قاصرة على الأبدان وقد تكون بالعدل وقد تكون بالظلم لكن تأثيرها على الأبدان فقط وسلطة العلم تنقاد القلوب لها إلى الهدى وإلى مرضات ربهم أي إذا جاءت سلطة العلم القلوب انقادت وخسعت ولانت وأقبلت والشواهد على ذلك كثيرة جدا يعني مثلا خوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه أرسل إليهم ابن عباس ومعه رضي الله عنه سلطان العلم حجة العلم فناظرهم فرجع منهم ألفان وفي رواية أربعة ويرجع في ذلك البداية والنهاية لابن كثير أربعة آلاف في جلسة واحدة جلسها معهم رضي الله عنه ومعه بذلك سلطان العلم من الأمثلة المعاصرة في زماننا هذا قبل سنوات ليست طويلة لما تحصن أعداد كبيرة من الخوارج في الجبال في الجزائر وتسلطوا على الناس وحاولت الدولة معهم محاولات عديدة وهم اعتصمون في الجبال كتب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فتوى عظيمة ونصيحة ثمينة أرسلت إليهم أرسلت إليهم فنزل من الجبال أعداد ألقوا السلاح ونزلوا وانقادت قلوبهم للحق ولهذا سلطة العلم سلطة على القلوب قال ويذهب الدين والدنيا ويذهب الدين والدنيا إِذَا ذهب العلم الذي فيه مَنْ جَادٌ لِمُعْتَصِمِ إذا ذهب العلم فإن الدين والدنيا يذهبان بذهابه الدين والدنيا يذهبان بذهاب العلم ولهذا جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم إذا رفع العلم ذهبت الدنيا خرب العالم وفسد وقال قامت القيامة وجاء في الصحيحين أنه قال إن بين يدي الساعة لاياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج والهرج القتل وذهب العلم بذهاب أهله وحملته كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا ينتزع العلم من الناس انتزاعا ولكن يقبض العلماء فيرفع العلم معهم ويبقى في الناس أو ويبقى في الناس رؤوسا جهالا يفتونهم بغير علم فيظلون ويظلون وفي آخر الزمان يرفع القرآن من المصاحف وصدور الرجال فلا تبقى منه آية على وجه الأرض لما رواه ابن أبي شيبة وغيرهم من طريق شداد بن معقل أنه سمع ابن مسعود يقول إن أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون الصلاة وإن هذا القرآن الذي بين أظهركم يوشك أن يرفع قال قلت لعبد الله كيف يرفع وقد أثبته الله في صدورنا وأثبتناه في مصاحفنا قال يسر عليه ليلا فلا يترك منه شيء في صدر رجل ولا مصحف ثم قرأ ولئن سئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليه ثم لا تجد لك به علينا وكيلا ثم قال رحمه الله العلم يا صاحي يستغفر لصاحبه أهل السماوات والأراضين من لممه كذاك تستغفر الحيتان في لجج من البحار له في الضوء والظلم هذان البيتان بيّن فيهما فضيلة عظيمة لأهل العلم وهي أن الحيتان تستغفر لصاحبه ويستغفر له أهل السماوات والأرض كما جاء في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء وجاء في حديث أبي أمامة قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل سماواته والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير رواه الترمذي وصححه وحسنه لغيره الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب وقوله يا صاح ترخيم يا صاحب وقوله يستغفر لصاحبه أهل السماوات والأرض أي من في السماوات ومن في الأرض يستغفرون لطالب العلم أهل السماوات الملائكة وجاء ذكر استغفار الملائكة لعموم المؤمنين في القرآن قال الله عز وجل الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ولي أهل العلم وطلابه من ذلك خصوصية وقولهم من لمم اللمم مقاربة المعصية من غير مواقعة ويعبر به عن الصغير وفي هذا تنبيه إلى فضيلة لأهل العلم وهي بعدهم عن الكبائر والمعاصي والآثام بما آتاهم الله من بصيرة بدينه وبأسمائه وصفاته إذا وقعوا في الذنوب يقعون في أمور هي من اللمم قال الله الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم وقوله كذاك تستغفر الحيتان في لجج من البحار أي إضافة إلى استغفار الملائكة لمن في الأرض فالحيتان التي في البحار تستغفر لأهل العلم ومر معنا في الحديث حتى النملة في جحرها وبعض أهل العلم تلمس في هذا بعض الحكم يعني لماذا النمل والحيتان وتستغفر للعالم فبعض أهل العلم تلمس في هذا بعض الحكم فقالوا نفع العالم لا يختص بالناس نفع العالم لا يختص بالناس بل يشمل الحيوانات وما في البحار والنمل ونحوها لأن العالم أولا يبصر الناس بالدين فإذا استقاموا حصلت الخيرات والبركات بينما إذا بقي الناس على ضلالهم والحراف فسدت السماوات والأرض فتضرر الحيتان والهوام والدواب هذه من جهة لأن إذا فسد الناس فسد البر والبحر وتضررت الحيتان والحشرات وغيرها من فساد الناس جانب آخر العالم من مزاياه أنه يبين للناس الرفق مع بهيمة الأنعام وحسن التعامل فهذه الأشياء من خير العالم وبركته تصل إليها يعني إلى هذه الحيوانات بما آتاه الله عز وجل من علم وبذل له ونصح للناس وتوجيه وإرشاد وقوله في الضوء والظلم أي في الليل والنهار مستغفرة أي الحيتان للعالم وخارج في طلاب العلم محتسبا مجاهد في سبيل الله أي كمين قوله طلاب العلم بكسر الطاء يقال طالبه مطالبة وطلابا أي طلبه بحق محتسبا اي يحتسب في خروجه في طلب العلم اجر الله وثوابه وطلب رضاه وقوله مجاهد خبر خارج في سبيل الله خبر خارج في سبيل الله اي ان الذي يخرج في طلب العلم محتسبا الاجر من الله سبحانه بمنزلة المجاهد وخارج, وخارج في طلاب العلم محتسبا مجاهد في سبيل الله أي فقوله مجاهد هو خبر خارج في سبيل الله أي أن الذي يخرج في طلب العلم محتسبا الأجر من الله سبحانه بمنزلة المجاهد في سبيل الله وقد جاء في سنن الترمدي وغيره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 ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره أي أن الفائدة والخير أمامه وحرم نفسه منه وقول الناظم مجاهد في, في مجاهد في سبيل الله أي كمي أي جاء في مغني اللذيب لابن هشام أن من استعمالات أي مشددة أن تكون دالة على معنى الكمال فتقع صفة للنكرة نحو زيد رجل أي رجل أي كامل في صفات الرجولة فقول هنا مجاهد في سبيل الله أي كمي جاءت صفة للنكرة التي مجاهد ويتعطي معنى الكمال وكمي من أكمى نفسه أي سترها بالدرع والكمي لابس السلاح وأيضا يطلق الكمي على الشجاع المقدام الجريء سواء كان السلاح عليه أو لم يكن فمعنى قوله مجاهد في سبيل الله أي كمي أي مجاهد أي مجاهد بيانا لكمال جهاده وبيان فضل الجهاد الذي هو طلب العلم والتعلم فالمتعلم وطالب العلم مجاهد في سبيل الله قال وان اجنحه الاملاك تبسطها وان اجنحه تبسطها لطالبيه رضا منهم بصنعهم رضا منهم بصنعهم يشير في هذا الى قول النبي عليه الصلاة والسلام وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم بما يصنع ولئن كان طلاب العلم لا يرون الملائكة حفهم إلا إنهم من ذلك على يقين لأن النبي الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك وقوله رحمه الله والسالكون طريق العلم يسلكهم إلى الجنان طريقا بارئ النسم هذه الجملة جاء تقريرها في حديث أبي الدرداء حيث قال عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة فالناظم يقول السالكون طريق العلم يسلكهم أي العلم إلى الجنان طريقا بارئوا النسم أي الله عز وجل يدخلهم الجنة بسلوكهم لطريقة العلم وقوله بارئوا فاعل يسلك أن يسلكهم بارئوا النسم أي الله سبحانه وتعالى إلى جنات النعيم ومن أسمائه سبحانه وتعالى البارئ كما في آخر سورة الحشر وقال تعالى في سورة البقرة فتوبوا إلى بارئكم قال والسامع العلمي والواعي ليحفظه مؤديا ناشرا إياه في الأمم فيه فيا نظارة فيا نظارته إذ كان متصفا بذا بدعوة خير الخلق كلهم من فضائل طلب العلم أو من فضائل طالب العلم الذي اعتنى بالعلم حفظا ووعيا وتأدية ونشرا من فضائله النظرة التي يكسوه الله سبحانه وتعالى إياها إجابة لدعوة نبيه صلى الله عليه وسلم والناظم يشير إلى ما ثبت في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال نظر الله امرأا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها ومن يتأمل الحديث بألفاظه الواردة يجد أن هذه الدعوة المباركة من النبي عليه الصلاة والسلام بالنظارة ينالها العب بمراتب أربعة يفعلها تتعلق بالعلم الأولى السماع بأن يحرص على الجلوس للعلم وسماعه وتلقيه الثانية الوعي بأن يعقل ما يسمع ويعي ما يقال ويبين له الثالثة الحفظ بأن يتعاهد هذا الذي يسمعه من العلم ويكرره حتى يثبت عنده الرابعة الإبلاغ بنشر العلم وتعريمه للآخرين وبذله للناس وبهذه المراتب الأربعة ينال العبد هذه الدعوة المباركة الميمونة والنظارة هي البهجة والحسن الذي يكسوه الله عز وجل يكسوه الله عز وجل وجه من كان على هذه الصفة ولهذا جاء عن سفيان بن عيين أنه قال ما من أحد يطلب الحديث إلا وفي وجهه نظرة أي حسن وبهاء نتوقف أيها الأخوة للصلاة ثم نواصل إن شاء الله بعد ذلك والله أعلم صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين الحمد لله نشكر فضيلة الشيخ على محاضرته طيبة نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل Ro Hol san karim innehu sam jo on nuji bod doa, Salmkum moraram toloh